بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قدا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآخ ووجدك الضالن فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأمَّل يسِمَ فلا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّ kau takkan